العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الكرام، فهذه الحلقة الحادية عشرة بعد المئة من حلقات إحكام القرآن وفوائدهم. نتكلم فيها. على بقية الآيات السابقة وعلى تعالى ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وطوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ففي هذه الآية الكريمة إثبات رسمين من أسماء الله هما التواب والرحيم أما التواب فهو الذي يقبل التوبة من عباده وعفو عن السيئات وهو الذي يوفق من شاء التوبة فيتوب كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التوب الرحيم وأما الرحيم فهو الرحمة العظيمة الواسعة قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن الملائكة وهم يدعون ربنا وسأت كل شيء رحمة وعلم وقد قسم العلماء رحمهم الله رحمة الله عز وجل إلى قسمه رحمة المخلوقة ورحمة هي صفته ومثل الرحمة المخلوقة بقوله تعالى في الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وأطلق عليها اسم رحمته لأنها محل رحمته ولأنها مقر عباد الرحمن وسكن الرحماء من عباد الله والقسم الثاني رحمة هي صفته جل وعلا وهي غير مخلوقة لأن جميع صفات الله غير مخلوقة. فإن الله تعالى بالصفات هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. وهذه تنقسم إلى قسمين رحمة عامة تشمل جميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر، والعاقل والضال. ورحمة خاصة لعباد الله المؤمنين لقول الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما ومقتض الرحمة العامة إيجاب ما به تقول مصالحه المحنين وتندهم نضاره وأن مقت الرحم الخاصة فهو فهي فهو توفيق هؤلاء وتصديق أحوال أمورهم وإصلاح أحوالهم على وجه خص مما من ما تقتضيه الرحم العامة. قال ربنا وضع فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آلاتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وضع فيهم رسولا منهم فيهم أي في الذرية وأعال الضمير إليها بالجمع لأن مناها الجمع فالبعث والإرسال بمعنى واحد قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزلنا معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس في مختلف فيه وقوله تعالى رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل وليس في ذرية إسماعيل نبي سوى محمد صلى الله عليه وسلم يتروا عليهم آياتك يقرأوها عليهم حتى يفهموها علما وفهما وعملا ولهذا قال يعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب الذي هو القرآن والحكمة التي هي السنة وما تتضمنه أحكام القرآن والسنة من الحكم والأسرار ويزكيهم ينمي أخلاقهم وأعمالهم ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام متمما لمكارم الأخلاق إنك أنت العزيز الحكيم فجملة هنا جملة توسلية توسل بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقبول ما دعا به وتحقيقه والعزيز يعني للعزة الكاملة وهي عزة القدر وعزه القهر وعزة الامتناء فالله سبحانه وتعالى له هذه الأنواع من العزة فهو ذو قدر عظيم وقهر بالغ وامتناع عن كل سوء وعيد وأما الحكيم فهو ذو الحكمة والحكم أي أن الحكيم من الإحكام وهو الإتقام ومن الحكم فنستفيد من هذه الناس الكريمة أولا حاجة البشر إلى الرسل ولهذا جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبعث في هذه الزذية رسولا منهم يترع عن هماياته ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم، وهذا أمر معلوم بالضرورة، فإن العقول مهما كبرت لا يمكن أن تستقل إن الله تعالى بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل، ولا يمكن أن تعبد لله تعالى إلا بما شرعه لعباده، فهم في أشد الضرورة. إلى رسول ومن فائد هذه الآية الكريمة أن هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليهم آية الله وقد حصل ما جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه القرآن الكريم ولا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ثم ألقوا هذا القرآن الكريم إلى من بعدهم بكل ثقة وأمانة وهكذا تداوله المسلمون إلى يومنا هذا ولله الحمد لم يجر أحد أحد على العدوان على هذا القرآن الكريم وإذا اعتدى وجد ولله الحمد من يصده ويرده على عقده ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم آيات أي علامات دالة كلالة قطعية على أنه نزل من عند الله عز وجل وعلى أنه شرع الله ومن ثوائد هذه الهاتف الكريمة طبيعة العلم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم أمته الكتاب والحكمة ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أن الناس في معاشهم ومعادهم إلا علمهم إياه. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما ومن فائد هذه الآية الكريمة أن هذه الشريعة جاءت بالحكمة. المطاطقة للمصالح ولهذا كانت مذنية على جلب المصالح ودر المفاسد. ومن طائد هذه الآثة الكريمة إثباث القياس في الشريعة الإسلامية إذا كان قياسا صحيحا وجه ذلك أن إرحاق النظير بنظيره في الحكم من الحكمة فيكون داخلا فيما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته وجلائل هذا كثيرة فكل مثل قربه الله في القرآن فإنه تدين على ثبث قياس وكذلك كن مثلًا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دليل على تبوس قياس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المحسوس ليقاس عليه المعقول، فقد جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود كأنه يعرض بها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق الأورق لون الأورق ما لونه بين السوار والبياض؟ قال نعم قال فأنا أتاها ذلك قال لعله نزعه إرق قال فغلامك هذا لعله نزعه إرق فاقتنع الرجل اقتنعا كاملا لأن الحاق النظير بنظيره من الحكمة لكن أكثر ما يحصل في القياس أنه لا يكون صحيحا حيث يقيس القائس شيئا على ما لا يماثله وحينئذ نحصل الخطا وتكثر مجانبة الصواب. ومن فائد هذه الهاتف الكريمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم لأمته المكارب وينمي فيها الفرائل لقوله ويزكيهن وربما تشمل التزكية التعديل الذي يرد الفسق وذلك عن من تمسك بهذه الشريعة فإنه يكون عدلا مقبولا ومن فائد هذه الأهل الكريمة إثبات التوسل إلى الله تعالى بأسمائه ودعاه بها بقوله إنك أنت العزيز الحكيم ومن فوائدها إدها إثبات هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما العزيز الحكيم وسيأتي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة شرح هذين باسمين الكريمين لأن الوقت قد رهقنا فإلى حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته